ثمانيه ازواج من الضن اثنين ومن المعد اثنين قل ان ذكرين حرم ام ان شئين ام عليه ارحام الانثيين تنبئوني بعلم إن كنتم صادقين وَمِنَ الإبل اثنين ومن البقر اثنين قل آذ ذكرين حرم أم الأنسين اشتملت عليه أرحام الأنف يمين أم كنتم شهداء إذ وقصاكم الله بهذا فَمَنْ أظلم ممن افترى على الله كذبا ليضل الناس بغير علم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 كُونَ مَيْتَةً أَوْ دَمًا مَسْفُوحًا أَوْ لَحْمَ خِنْزِيرٍ فَإِنَّهُ رِجَسٌ أَوْ فِسْطًا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ فَمَنِ اضْقُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَإِنَّ رَبَّكَ غَفُورٌ رَحِيمٌ وَعَلَى الَّذِينَ هَادُوا حَرَّمْنَا كُلَّ ذِي ظُفْرٍ وَمِنَ الْبَقَرِ وَالْغَنَمِ حَرَّمْنَا عَلَيْهِمْ شُحومَهُمَا إِلَّا مَا حَمَلَتْ ظُهُورُهُمَا إِلَّا مَا حَمَلَتْ ظُهُورُهُمَا أَوْ الْحَوَايَا أَوْ ما اختلط ذَلِكَ جَزَيْنَاهُمْ بِبَغْيِهِمْ وَإِنَّا لَصَادِقُونَ